بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس التاسع عشر من مجالس جرد التسير العلمي رحمه الله تعالى وكنا قد في تسير سورة المائدة وتوقفنا عند قوله تعالى واتلوا عليهم نبأ ابني أداة بالحق يقول مفسر رحمه الله ثم أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ان يقص على حاسديه ما جرى بسبب الحسد ليتركوه ويؤمنوا فقال وتسلو عليه النبا ابني ادم قال هابيل وقابيل بالحق قال خبرهما متلبسا بالحق واولا يعني اشار الى مناسبه حسنه في ذكر القصه ثم بالحق هنا يقول متلبسنا بالملابسه يعني. قرأ السوسي عن أبي عمر آدم بالحق وشبهه بإسكان الميم عند الباء وتقدم الكلام عليه في سورة البقرة القرب قربانا وكان ساب قربانهما أن حواء كانت تحمل في كل بطن غلاما وجاريا وجميع أولادها أربعون ولدا في أشين بطنا إلا شيثا عليه السلام ولد منفردا وكان آدم عليه السلام يزوج أنثى هذا البط بغير ذكره فقال لقابيل إن الله تعالى أمرني أن أنكح أختك اقليميا بهابيل وانكحك أخته ليودا فقبل هابيل وأبا قابيل وكانت أخت قابيل أحسن من اخت هابيل فقال له أبوه إنها لا تحل لك فابى أن يقبل ذلك وقال إن الله لم يأمره بهذا وإنما هو من راي فقال لهما آدم عليه الصلاة والسلام قربا قربانا فأيكما قبل قربانه فهو أحق بإقليمه وكانت القرابين إذا قبلت نزلت نار من السماء بيضاء فأكلتها وإذا لم تكن مقبولة لم تنزل النار إليها وتأكلها الطيور والسباع فخرج ليقرب القربان وكان قابيل صاحب زرع فقربا صبرة من طعام من أرضه زرعه وأضمر في نفسه وقال ما أبالي أتقبل مني أم لا, لا يتزوج أختي أبدا وكان هابيل صاحب غنم فعمد إلى أحسن كبش في غنمه فقرب به وأضمر في نفسه رضا الله عز وجل فوضع قربانهما على الجبل ثم دعا آدم عليه السلام فنزلت نار من السماء فاكلت قربان هابيل ولم تأكل قربان قابيل ورفع قربان هابيل فبقي في الجنة يرعى حتى فري به إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فذلك قوله تعالى فتقبل من أحدهما يعني هابيل ولم يتقبل من الآخر يعني قابيل فازداد حنقا في هابيل وتهدده قال لأقتلنك قال لما قال لأن الله قبل قربانك ولم يقبل قرباني. وتنكح اختي الحسناء وأنكح أختك الذميمه فيتحدث الناس أنك خير مني قال له هابيل لا ذنب لي إنما يتقبل الله من المتقين وأنت غير متقن وكان هابيل أقوى وأبطش من أخيه قابيل ولكن كان في شريعتهم أن الرجل إذا أردى قتله رجل آخر لا يمتنع عليه فلذلك قال له لئن بسطت مددت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط أي بماد يدي إليك لأقتلك وما ذكره وجه من الوجوه التي تذكر فيه ايه توجيه ايه قول ايه هابيل لا إن الى إليه يدك لتخطوني ما أنا ببسطني يدي اليك الأكتوات لماذا يفعل هذا وهنا إذا دفع إليه يده أو بسط إليه يده فإنما يدفع به الأذى عن نفسه يدفع به صائف فمما قيل في ذلك أن هذا كان في شريعة كما ذكر المصنف هنا إني أخاف الله رب العالمين قرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وابو بكر وخلف ويعقوب يدي إليك بإسكان الياء والباقون بفتحها وقرأ حمزة وعاصم والكسائي وخلف وابن عامر ويعقوب إني أخاف بإسكان الياء والباقون بفتحها ولما صمم القبيل على قتل أخيه ومخالفة الله تعالى وأبيه قال له هابيل إني أريد أن تبوء ترجع ترى نافع ابو جعفر النيه بفتح الياء والباقون باسكانها باثمي باثم قتلي اذا قتلتني واثمك باثم معاصيك فتكون من اصحاب النار بقتلي وذلك جزاء الظالمين وهذا دليل على انهم كانوا في ذلك الوقت مكلفين قد لحقهم الوعد والوعيد فطوعت له نفسه شجعته وزينت له قتل اخيه فجاه اغتيالا وهو نائم عند جبل ثور بمكتة وقيل غيره فقتله والمقتول ابن عشرين سنة فأصبح من الخاسرين دينا ودنيا فبقي مدة عمره مطروضا محزونا فلما قتله تركه بالعراء ولم يدري ما يصنع به لأنه كان أول ميت على وجه الأرض من بني آدم وقصده السبع لتأكله فحمله في جراب على ظهره أربعين يوما حتى أروح وأنتم فبعث الله غرابا أي غرابين فقتل فقتل أحدوم الآخر فجعل يبحث في الأرض أن يحفر فيها خفايرة فوار فيها الغراب المقتول وفعل ذلك ليريه وفعل ذلك ليريه كلام التصل أي ليري قابيلة كيف يواري سوات أخي أي جيفته فثم قال يا لا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء تأخي فأصبح من النادمين على حمله لا على قتله قرأ دوري عن الخسائي بخلاف عنه يواري فأواري بالإمالة ووقف رويس بخلاف عنه يا ويلتاه يا أسفاه يا حسرتاه حسرته هاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قتل ولد آدم عليه السلام وهو بمكة اشتك الشجر وتغيرت الأطعمة وحمضت الفواكه واخبرت الأرض فقال آدم قد حدث الأرض حدث فكان قد ولدي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا من قال إن آدم قال شعرا فقد كذب إن محمدا والأنبياء صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشعر سواء برث ولده بالسريانية فأخذها يعرب ابن قحطان وكان يتلوب العربية والسريانية وهو أول من خط بالعربية وكان يقول الشعر فرتبها ووزنها شعرا وهي تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبيح تغير كل ذي طعم ولون وقل بشاشة الوجه الصبيح وقل بشاشة الوجه الصبيح يعني ممكن لو هي كده وقل بشاشة الوجه الصبيح يعني كل بيت في أظل هنا في إخوائي مهبر قبيح وبعد ذلك قال وزيد فيه أبيات منها وما لي لا أزيد بسكب دمع وهابيل تضمنه الضريح أرى طول الحياة علي غما فهل أنا من حياتي مستريح؟ قال بعد قتل هابيل بخمس سنين ولدت حواء شيثا وتفسير هبة الله يعني أنه خلف من هابيل. وأنزل عليه خمسون صحيفة وصار وصي آدم ولي عهده وبقي نسله وأما قبيل فإنه هرب بأختي إقليميا وعبد النار واتخذ أولاده أولاد آلات الله وانهمكوا في الله وشرب الخمور والزنة والفواحش وعبادة النار حتى غرقهم الله تعالى بالطوفان أيام نوح عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها أنه من القتل وهذا الحديث هنا في معناه من دليل من يقول أن الندم كان على غير القتل أن الندم كان على غير القتل باعتبار يعني وكأنه يرى أن الندم على القتل كأنه سيتوب من ذلك الذي ينتوب ينتوب وبعضهم يقول الندم على القتل الذي من يقول الندم على القتل لا يلزم منه أن يكون الندم على القتل ندم توب ولكن على أي حال هو لم يكن وإلا لما كان عليه كفل من دم كل نفس تقتل بغير حق من بني آذر لأنه أول من سن القتل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح من أجل ذلك قال أي بساب ذلك القتل قرأ أبو جعفر من أجل ذلك. قال بكسر النون وحذف الهمزة ونقل حركتها إلى نون من. وهي لغة. عن حذف الهمزة الهمزة الأصل مفتوحة نقل حركتها إلى نون من تبقى من أجل ولكننا قال بكسر النون فهو هو قرأ الأول الهمزة مكسورة. الهمزة مقصورة ثم حذف الهمزة ونقل حركتها إلى النون قال وهي لغة واضطراءة العامة بجزم النون وفتح الهمزة مقطوعا كتبنا قال قضينا على بني إسرائيل وخص بني إسرائيل بالذكر لأن قتل النفس فيهم كان محظورا لأنهم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل أنفس بحسب طغيانهم وسفكهم الدماء أنه من قتل نفسا بغير قتل نفس أي لم يطلق قصاصا أو بغير فسايد في الأرض ولا من كفر وزنا أو قطع طريق ونحو ذلك فكأنما قتل الناس جميعا من حيث إن قتل الواحد والجميع سواء في استجلاب غضب الله والعذاب العظيم ومن أحياها أي استنقضها من هلتة فكأنما أحيا الناس جميعا أي يجب على الكل شكره ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات قال بالآيات الواضحة تأكيدا للأمر قرأ عمل الرسلنا رسلنا بجزم السين والبقون برفعها وكذلك رسلهم ورسلكم بحيث وقع. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك أي المكتوب عليهم في الأرض لمسرفون بالقتل وإرتكاب المحارم. قالوا الإسراف التباعد عن حد الاعتدال في الأمر. قالوا عن أنا بن مالك ما قصة الآية سبب نزول الآية التالي. قالوا عن أنا بن مالك رضي الله تعالى عنه أن قوما من عقل وعرينا. قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا ثم إنهم مرضوا واستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح من الصدقة وأمرهم أن يشعوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا وفعلوا ذلك فلما صحوا قتلوا الراعية وساقوا النعم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من أول النهار فأرسل في إثرهم عن هنا في يقول فبلغ ذلك ذلك زيادة ثم خبرهم ساقطة من ضاء يعني ذلك زيادة من ضاء وخبرهم ساقطة من ضاء مش هو هي إما تثبت يعني تثبت واحدة في الأخرى هذا عجيب فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أول النهار أو فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من أول النهار فهي النسخه كان يعني كان النسختين كل نسخة الوحدة يعني صحيح لكنه أخذ من هذه وهذه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أول النهار فأرسل في إثرهم فمرتفع النهار حتى جاء بهم إليه فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وثمر أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون وحكى آن التاريخ أنهم قطعوا أيديا الراعي ورجليه وغرزوا الشوك في عينيه حتى ما وادخل المدينة ميتا وكان اسمه يسارا وكان نوبيا رحمه الله وكان هذا الفعل من هؤلاء المرتدين سنة ست من الهجرة الشريف قال أبو قلابة فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله قال فأنزل الله في ذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله أي أولياءه ورسوله قال محاربة المسلمين في حكم محاربة رسوله صلى الله عليه وسلم ويسعون أي وسعوا في الأرض فسادا أي مفسدين أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك الذي ذكرت من الحدي لهم فيزي قال ذل وفضيح في الدنيا ولو في الأخرة عذاب عظيم لعظم ذنوبهم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم يقول أي فإن جاءوا قبل القدرة عليهم تائبين استثناء مخصوص بما هو حق الله تعالى استثناء مخصوص بما هو حق الله تعالى يدل عليه قوله عز وجل فاعلموا أن الله غفور رحيم مخصوص بما هو حق الله تعالى فما كان فيه حق أدامه فلا يسقط بهذه التوب اتفق الأئمة رضي الله عنه على أن حكم هذه الآية مرتب في المحاربين وهم قطاعوا الطريق من أهل الإسلام وإن كانت نزلت في المرتدين وقد ثبت في صحيح مسلم وكتب النسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمل أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء فكان هذا قصاصا منه واختلفوا في من يستحق اسم المحاربة فقال أبو حنيفة رحمه الله لا تكون المحاربة في المصر إنما تكون خارجا من المصر وخالف أبو يوسف فقال لو كان في المصر ليلا أو بينه وبين المصر اقل من مسيرة سفر فهم قطاعوا الطريق وعليه الفتوى نظرا لمصلحة الناس فقال ملك أحمد رحمه الله تعالى حكمهم في المصر والصحراء واحد واختلفوا في حكم المحارب فقال أبو حنيفة رحمه الله إذا قتل ولم يأخذ مالا قتل وإلا لم يكن المقتول مكافئا له وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلال، وإذا أخذ المال وقتل فالسلطان مخير فيه إن شاء قطع يده ورجله وإن شاء لم يقطع قال وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام وقال مالك الإمام مخير في الحكم على المحاربين يحكم عليهم بما شاء من الأحكام التي أوجبها الله تعالى تعالونه هناك فرق في العطف أو Δلالته قال مالك الإمام مخير في الحكم على المحاربين يحكم عليهم بما شاء من الأحكام التي أوجبها الله تعالى من القتل أو الصلب أو القاطعة والنفذ وإن لم يقتلوا ولم يأخلوا مالا على ما يراه فيهم رضعا له ولا يشترط أن يكون المقتول مكافئا له كقول أبي حنيف رحمه الله وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا أخذ المال قطعت يده اليمنى ورجله اليسر فإن عاد فيسراه ويبناه وإذا قتل من يكافئه قتل حتما وإذا أخذ المال وقتل قتل ثم صلبا ثلاثا وقال أحمد رحمه الله إذا قتل من يكافئه أو لا كولده وعبد وذمي وأخذ المال قتل حتما ثم صلب المكافئ دون غيره وصلبه حتى يشتهد ومن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما فلا أثر لعفو ولي ولم يصلب ومن أخذ المال ولم يقتل قتعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمته فإن كانت يمينه مقطوعة أو مستحقة في قصاص أو شلاء قضعت رجله اليسر فقط فإذا أخافت سبيلة ولم يأخذ المال ولم يقتل نفيا بالاتفاق واختلفوا في معنى النفي فقال أبو حنيفة رحمه الله نفي السجن فينفى من ساعة الدنيا إلى ضيقها وقال مالك هو أن يطلب أبدا بالخيل والرجل حتى يوجد فيقام عليه حد الله تعالى أو يخرج من دار الإسلام هربا مما يطلبه. وقال شفاعي رحمه الله يخرج من بلد إلى بلد ويطلب لتقام ويطلب لتقامة عليه الحدود. وقال أحمد يشرد فلا يترك يأوي إلى بلد ولو عبدا حتى تظهر توبته وإن كانوا جماعة نفمو تفرقين. قالوا هل يعتبر النصاب في المال الذي يأخذه المحارب كما يعتبر في السالك؟ وقال مالك لا يعتبر وقال الثلاثة يعتبر ويأتي ذتن النصاب قريبا عند تفسير ايه السريف واتفقوا على أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وأهله وماله فإن كف المحارب تركه وان لم يخف وقتله فدمه هدر، فإن تاب المحاربون وجاءوا تائبين قبل القدرة عليهم سقط عنهم ما كان حد لله تعالى وأخذوا بحقوق الآدميين من نفس وجرح ومال اتساب قولوا تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وبتغوا إليه الوسيلة قال القرب وأصلوا الوسيلة التوصل إلى الشيء رابطا فيه وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون بالوصول إليه والفوز بترامته إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض من صنوف الأموال جميعا ومثله معه ليفتدوا به ليجعلوه فدية لأنفسهم من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ذلك الفداء ولهم عذاب أليم قال تصريح المقصود منه ما بعده قال المقصود منه يريدون أن يخرجوا ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا قال أي يتمنون الخروج كأنه بيان لهذا العذاب الأليم أي يتمنون الخروج من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم دائم لا يزول. والسرق والسرق مقتدع خبره تقطع أيديهما أي أيمانهما وكذلك هو في مصحف عبد الله بن مسعود يقصد في لنا سعود أي منهما والمراد بأيديهما يديهما وضع الجمع موضع الاثنين لألا يجمع في كلمة واحدة بين تثنيتين نحو فقد قلوبكم هذا مشفور في التثني قال والسرقة أخذ مال الغير في خفية واتفق الأئمة على أن من سرق نصابا من المال من حلز لا شبهة له فيه تقطع يده اليمنى من القوع وتحسن ولا يجب القطع بسرقة ما دون النصاب بالاتفاق واختلفوا في قدر النصاب. فقال أبو حنيفة ودينار أو عشرة دراهم مضروبة من النقرة أو ما قيمته عشرة دراهم. وقال مالك وأحمد ربع دينار ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق أو عرض يساوي أحدهم. وقال الشافعي ربع دينار خالصا أو قيمة من دراهم وغيره ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى من نفس القدم بالاتفاق فإن سرق ثالثا ورابعا فقال أبو حنيفة وأحمد يحبس حتى يتوب ولا يقطع أكثر من يد ورجل فقال مالك والشافعي يقطع في الثالثه يده اليسرى وفي الرابعة رجله اليمنى ثم إذا سرق بعده يعزر ويحبس حتى تظهر توبته. واختلفوا في ثبوت حد السرقة بالإقرار قال الثلاثة يثبت بإقرار السرق مرة وقال احمد لا يثبت إلا بإقرار مرتين وهو قول أبي يوسف وزفر فإن رجع الإقرار قبل رجوعه وسقط القطع عند الثلاثة وعند مالك إن رجع إلى شبهة سقط عنه القطع وإن رجع إلى غير شبهة فعنه روايتان وأما المال فلا يسقط بالاتفاق قال ولا قطع على المنتهب والمختلس والغاصب والخائن بالاتفاق جزاء بما كسب قال نصب على الحالي ومثله نكالا أي عقوبة من الله يقال نكلت به إذا فعلت به ما يجب أن ينقل به عن ذلك الفعل أو أن يمتل عن ذلك الفعل والله عزيز حكيم فيما يفعله فمن تاب من بعد ظلمه قال رجعا يرتكى بالسرقة قرأ أبو عمر من بعد ظلمه بإضغام الدالي في الضاء وأصلح العمل فإن الله يتوب عليه إن الله ظفور رحيم يقبل توبته فلا يعذبه في الآخرة فأما القطع فلا يسقط عنه بالتوبة عند أبي حنيفة ومالك في الأظهر مذهب الشفاهي نعم الكلام هنا نعم الكلام على السرقة وعند أحمد إذا كاب قبل ثقوتي سقط بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل وإذا قطع السارق وكان المسروق قد تلف فقال أبو حنيفة لا يجب عليه ما سرق لأنه لا يجتمع عنده قطع وضمان فقال الثلاثة يجتمع إلا عند مالك إذا كان السارق معصرا وأما إذا كان المسروق قائما عنده يسترد لمالك بالاتفاق لأن القطع حق الله والغرم حق العبد فلا يمنع أحدهما الآخر ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ قال الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الجميع يعذب من يشاء على الصغيرة ويغفر لمن يشاء الكبيرة والله على كل شيء قدير هنا في تفسيري لما يقول يعد من يشاء على الصغير هذا وفي الكبير ايضا هذا يعني للتعبير بما غيره يكون من باب أولى ان يعد من يشاء على الصغير فاذا عد من يشاء على الصغير فما ذلك بالك بالكبير ويغفر من يشاء للكبير ويغفر من يشاء الكبير اذا كان يغفر الكبير فهو يغفر الصغير والله على كل شيء قال ونزل تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول لا يحزنك قرأ نافع بضم الياء وكسر ازاي والبقون بفتح الياء وضم ازاي يعني قوات نافع من احزن الذين يسارعون في الكفر اي يبادرون الى مولات الكفار توقيصوا لا تهتم بمسرعة المنافقين في مولات الكفار فاني نصلك عليهم تهتم من الهم ان يصيبه الهم فاني نصلك عليهم قرأ الدوريو عن الكسائي يسايعون بالإيمال من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوب قال هم المنافقون ومن الذين هادوا يعني اليهود سماعون أي قوم للكذب أي قابلون لما يخطفه أحبارهم من الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقوله سمع الله لمن حمد أي قبله لأن التعديل يقصد هنا هنا التعديل باللام سمعون يعني يسمعونه ويقبلونه مثل سمع الله لمن حمد أي قبيلة سمعون لقوم أي لأجل قوم آخرين لم يأتوك المعنى هؤلاء الجماعة الذين جاءوك من اليهود هم جواسيس لطائفة أخرى منهم لم تجئ نلاحظ هنا أن المعنى الذي اختاره في الثانية سماعونه لقوم آخرين لم يأتوه معنى اللام فيه مختلف عن اللام عن معنى اللام في سمعون الكذب فالثاني سمعون لقوم يعني من أجل قوم آخرين لم يأتوه المعنى أنهم جواسيس كما ذكر هنا نقول لأنه كان قد زنا يهودي بيهودية وكان محصنين شريفين عند أهل خيبر وكان حدهما الرجل فكرهوا رجمهما فأرسلوا بهما مع جماع من قرية والنظير ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حدهما عنده فقالوا إن أمركم محمد بالجلد فقبلوا، وإن أمركم بالرجم فحذروا فعلى هذا سماعون الأولى لأهل خيبر والثانية قريضة والنظير فحكماء صلى الله عليه وسلم بالرجم ورجم عند باب المسجد بعد إنكارهم ذلك وبعد أن أراهم عبد الله بن السلام ذلك الحكم في التوراة فكان الزاني بالمرأة حالة الرجم يحن على المرأة يقيها الحجار وقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من احيا أمرك إذ أمك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أي يميلونه عن مواضعه التي وضي عليها من الصحة يقولون إن أتيتم هذا أي الحكم المغير وهو الجلد فخذوه. وإن لم تؤتوه فحذروا محمدا وحكمه صلى الله عليه وسلم أمن يريد الله فتنة قال إضلاله وعذابه فلن تملك لهم يا الله شيئا لن تقدر على دفع عنهم أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم من الكفر فيه رد على من ينكر القدر لهم في الدنيا خذي قال هوان بالجزية ورؤيتهم من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابهما يكرهون ولو في الآخرة عذاب عظيم القلود في النار قال نزل في كعب بن الأشرف وفي من كان مثله يقبل شهادة الزور ويحكم ويرتشي سماعون للكذب يأكلون للسحط قرى كثير أبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب والكسائي السحط بضم الحائي والباقون بسكونها وهو الحرام الذي يلزم صاحبه العار من سحته إذا استأصله لأنه مسحوط البركة ومنها فيسحتكم بعذاب قالوا سميت الرشوة سحتا لسحتها المروءه والدين والرشوه في الحكم إذا رشوته ليحق لك باطلا أو يبطل عنك حقا ولا خلاف بين الائمه أن أخذ الرشوة على إبطاء حق أو ما لا يجوز سحت حرام ولا ينفض القضاء بالرشوة بالاتفاق قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي في رواية قال والرائش وهو الماشي بينهما وأما إذا لم يكن للقاضي رزق في بيت المال، فأخذ جعل من القسم جاز إذا قضى بالحق وهو مذهب الشافعي وأحمد وعند أبي حنيفة إذا أراد القاضي أن يكتب السجل ويأخذ على ذلك أجر يأخذ منه مقدار ما يجوز أخذه لغيره وكذا لو تولى القسمة بنفسه بأجر وعند مالك لا ينبغي أن يأخذ رزقه إلا من الحبس أو من الجزية أو من عشور أهل الذمة ما المحبوس يعني أو من الجزية أو من عشور أهل الذمة يقصد أنه لا يجوز أن يأخذه من الخصوة فإن جاءوا كفحكم بينهم أو أعرض عنهم خير الله رسوله صلى الله عليه وسلم في الحكم بينهم إن شاء وإن شاء ترك واختلفوا في حكم الآية اليوم هل الحاكم الخيار في الحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا فقال أكثر أهل العلم هو حكم ثابت وليس في سورة المائدة منسوخ وحكام المسلمين بالخيار في الحكم بين أهل الكتاب إن شاءوا حكموا وإن شاءوا لم يحكم وهو قول مالك والشفعي وأحمد وقال قوم حكم الآية منسوخ بقوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله فيجب على حاكم المسلمين الحكم بينه وهو قول أبي حنيفة وأصحابه فأما إذا كانت الخصومة بين مسلم وذمي فيجب الحكم بينهما بالاتفاق اللي هو اللي في خلاف اللي هو بين الكفار بعضهم وبعض بين أهل الكتاب بعض بعض. يقول لي لا يجوز لمسلم الانقياد لحكم أهل الذم وإن تعرض عنهم أي عن الحكم بينهم فلا يضروط شيئا قال نصب في كلمة شيئا لقيامه مقام المصدر أي ضررا وإن حكمت فحكم بينهم بالقص أي بالعدل إن الله يحب المقصطين العادلين وكيف يحكمون؟ هذا تعجب للنبي صلى الله عليه وسلم أي وكيف يجعلونك حكما بينهم وعندهم التوراة فيها حكم الله هو الرجل ثم يتولون من بعد ذلك الحكم وما أولئك بالمؤمنين بالمصدقين لك في الحكم إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يكشف مستبهم من الأحكام يحكم بها النبيون يعني أنبياء بني إسرائيل الذين إسلموا وانقادوا لأمر الله للذين هادوا أن يحكمون بها في تحكمه والربانيون قال من ولد هارون الذين التزموا طريقة النبيين وجانبوا دين اليهود هذا وجه في معنى الربانيين هم الطائفة منهم والأحبار قال العلماء وحدهم حبر بكسر الحاء وفتحه حبر وحبر وهو العالم المحكم بما استحفظوا أي استودعوا من كتاب الله وأمروا بحفظه من التضييع والتحريف وكانوا عليه أي ما فيه شهداء رقباء لئلا يبدد فلا تخشوا الناس في إظهار نعك محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم والحكم بالحق خوف الظلمة وخشوني في ترك, في ترك أحكامي أثبت أبو عمرو ابو جعفر الياء في وخشوني حالة الوصل وأثبتها يعقوب وصلا ووقفا أسقطها الباقون في الحالين قال البيضاوي نهي للحكام أن يخشوا غير الله في حكوماتهم، ويداهن فيها أشياء ظالم أو مراقبة كبير. لعله تقريبا أول موطن يصرح فيه بذكر البيضاوي والله أعلم أو نوط يمر علينا الآن قال ولا تشتروا بآياتي قال ولا تستدلوا بأحكامي التي أنزلتها ثمنا قليلا هو الرشوة والجاه. فمن لم يحكم بما أنزل الله مستهينا به منكرا له فأولئك هم الكافرون لاستهانتهم به وتمردهم بأن حكموا بغيره ولذلك وصفهم بقوله الكافرون الظالمون الفاسقون فكفرهم لإنكاره وفسقهم بالخروج عنه وظلمهم بالحكم على خلافه ويجوز أن تكون كل واحدة من الصفات الثلاث باعتبار حال إن ضمت إلى الامتناع عن الحكم به ملائمة لها أو لطائفة كما قيل هذه في المسلمين لاتصالها بسطابهم والظالمون في اليهود والفاسقون في النصارى انتهى تفسير البيضاوي نقله من البيضاوي وانا ذكر ان هو يعني وكأنها اوصاف لمن فعل هذا الفعل اوصف متعددة له او انها اوصاف لكل وصف لصائفة من الطوائف فقال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعل ذلك فهو به كافر وليس كمن كفر بالله واليوم الاخر وعنه الكافرون والظالمون والفاسقون كلها في الكافر وكتبنا عليهم قال فرضنا على اليهود فيها في التوراة أن النفس بالنفس أي نفس القاتل بنفس المخطوب والعين بالعين تفقأ بها والأنف بالأنف يجدع به والأذن بالأذن تقطع بها والسن بالسن تقلع بها وسائر الجوارح قياس عليها في القصص والجوحة قصاص أي ذات قصص فبهذا تعميم بعد تخصيص قرأ الكسائي والعين والأنف والأذن والسن والجروح بالرفع على القطع مما قبلها والاستئناف بها وثقه في والجروح خاصة ابن كثير وأبو عمرو أبو جعفر بن عامر وقرأ الباقون الخمسة بالنصب على العرض وقرأ نافع والأذن بالأذن بإسكان الذال فيهما والباقون بالرفع قال فمن تصدق به أي القصاص فهو كثارة الله قال المتصدق بأن يكفر الله عنه من سيئاته قال صلى الله عليه وسلم من تصدق من جسده بشيء كفر الله عنه بقدره من ذنوبه وتقدم حكم القتل العمد والخطأ وقدر الدية وحكم الكثار واختلاف الأئمة في ذلك مستوفا في سورة النساء بعد تفسير قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأا فتحير رقبة مؤمنة وتقدم اختلاف الأئمة في الاختصاص بين المسلم والكافر والحر والعبد في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى أنه هو أحال على مواطن سادقة ذكر فيها تفصيل فقه في ذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وصفوا لهم بالعطوي في قفرهم حين ظلموا آيات الله بالاستهانة وتمردوا بأن حكموا بغيره وقد صينا قال وأتبعنا على آثارهم أي آثار النبيين المتقدم الذكر بعيسى بن مريم مصدقة قال حل من عيسى لما بين يديه لما تقدمه من الثورة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقة يعني الإنجيل لما بين يديه من الثورة وهدى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه قرأ حمزة وليحكم بكسر اللام ونصب الميم أي لكي يحكم فقرأ الباقون بسكون اللام وجزم الميم على الأمر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن أمر الله عز وجل والآية تدل على أن الإنجيل مشتمل على الأحكام وأن الإطامة وما يذكر فيه الإنجيل أنه فيه المواعد وليست فيه أحكام هذا يكون من باب من باب التغليب يعني من باب الغلبة فيه وإلا أصلاً ما هو الإنجيل فيه فيه ما أحله الله عز وجل على بني إسرائيل مما كان قد حرم عليه في التوراة فهذه أحكام وهنا في الآية وليحكم آه الإنجيل بما أنزل الله فيه يقولوا الآية تدل على أن الانجيل مشتمل على الأحكام وأن اليهودية منسوخة ببعثة عيسى عليه السلام وأنه كان مستقلا بالشرق وحملها على وليحكم بما أنزل الله فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة خلاف الظاهر. إن قولاً ونتقده هنا. وأنزلنا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم الكتابة. قال القرآن بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب المنزلة من قبل ومؤمنا عليه من الكتاب جنس ومؤمنا عليه أي رقيبا وشاهد لها بالصحة. قال حسان إن الكتاب مهيمن لنبينا والحق يعرفه ذو الألباب فاحكم يا محمد صلى الله عليه وسلم بينهم أي بين أهل الكتاب إذا ترافعوا إليك بما أنزل الله أي بالقرآن ولا تتبع أهواءهم عادلا عما جاءك من الحق لا متصل عادلا عما جاءك من الحق قال في الكلام تقديم وتأثير تقديره ولا تعرض عما جاءك من الحق ملتبعا أهواءهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج قال سبيلا واضح وسنة وأراد بهذا أن الشرائع مختلفة ولكل أهل ملة شريعة قال قتاد الخطاب للؤام الثلاث أمة موسى وعيسى وأمة محمد صلوات الله عليهم أجمعين التوراة شريعة والإنجيل شريعة والقرآن شريعة والدين واحد وهو التوحيد ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على دين واحد ولكن فرقكم فرقا ليبلوكم ليختبركم ولكن ليبلوكم ولكن فرقكم بما يدل علي ما قبله أن قدره ليبلوكم ليختبركم فيما آتاكم من الكتب والشرائع المختلفة ليظهر لكم أيكم الطائع من العاص فاستبقوا الخيرات فابتدروا إلى العمل بالطاعات وأصلوا السبق التقدم في السيد إن الله مرجعكم جميعا استئناف فيه تعليل الأمر بالاستباق ووعد ووعيد للمبادرين والمقصرين فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون قال بالجزاء الفاصل بين المحكم والمنطل والعامل والمقصر وأنحكم التقدير وأمرنا أنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائه هو يعني يقول والتقدير كذلك باعتبر المعطوف عليه فإنه قال وأمرنا أن أنحكم النظر للعطف بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائه واحذرهم أن يفتنوك أي واحذر فتنتهم عن بعض ما أنزل الله إليك قال أن يضلوك ويصرفوك عنه روى أن أحبار اليهود قالوا اذهبوا بنا إلى محمد نفتنه عن دينه فقالوا يا محمد قد عرفت أن أحبار اليهود وإن إن اتبعناك اتبعنا اليهود كلهم وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنتحاكم إليك فاقد لنا عليهم ونحن نؤمن بك ونصدقه فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل فإن تولوا عن الحكم المنزلي وارادوا غيره فاعلم أن ما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم بان يعجل لهم العقوبة في الدنيا ببعض عملهم وإن كثيرا من الناس يعني اليهود لفاسقون متمردون في الكفر معتدون فيه فحكم الجاهليه يبغون يطلبون قرأ ابن عامر تبغون بالخطاب والباقون بالغيب ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون خطاب للمؤمنين فإنهم الذين يتبينون أن أحد أحسن حكما من الله يقول ونزل نهيا عن موالاة الأعداء في الدين يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء فلا تعتمدوا عليهم ولا تعشرهم معشرة الأحباد بعضهم أولياء بعض في العون والنصرة فإنهم متفقون على خلافكم ومضادتكم ومن يتولاهم منكم فيعيلهم فانه منهم من جملتهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا انفسهم بموالاه الكافرين فترى الذين في قلوبهم مرض قال شك ونفاق وهم عبد الله بن ابي واصحابهم يا يسارعون فيهم اي في موالاتهم ومعونتهم يقولون اعتذارا نخشى ان تصيبنا دائره بان يدور الدهر علينا من جذب وغلبة وغيرهم، ولا يتم أمر محمد صلى الله عليه وسلم فنزل توبيخا لهم وإيماء إلى تثمة أمره صلى الله عليه وسلم فعسى الله أن يأتي بالفتح قال بنصر محمد صلى الله عليه وسلم إغايدينه أو أمر من عنده قال هو إجلاء اليهود من ديارهم فيصبح على ما أسر في أنفسهم من موالاة الكفار نادمين فضلا عما أظهروه مما أشعر على نفاقه فيصبح على ما يصبح في انفسهم نادمين وهناك ما أظهروه من المن ما من ايضا من المنفذ من أيضا من على ما المنفذ من المنفذ من على ما المنفذ من المنفذ ويقول المنفذ من المنفذ يقول الذين من المنفذ من المنفذ من بالواو ونصب اللام على ان يأتين اي وعسى ان يقول ال... الذين امنوا أن وقرا عاصم وحمزه والكسائي وخلف ويقول بالواوي في البداية هو العطف ورفع اللام على الاستئناف وقرا الباقون وهو ابن كثير ونافع وابو جعفر وابن عامر بغير واو ورفع اللام يعني بغير واو وقرأوا برفع الله يقول وكذلك هو في مصحف أهل العالي يعني من غير الواو الأولى لفَوْل الله واستغنى عن حرف العطف لمناسبة هذه الآب ما قبلها يعني يقول الذين آمنوا في وقت إظهار الله نفاق المنافقين هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم أي حلقوا بأرض الإيمان إنهم لمعكم مؤمنين مثلكم ثم قال المؤمنون داعين متعجبين من صنيع المنافقين حبطت قال بطلت أعمالهم الصالحة فأصبحوا خاسرين قال الدنيا بافتضاحهم والآخرة بالعذاب فنجعله إيه جعله من كلام المؤمنين من تتمه الكلام يا أيها الذين آمنوا من يرتد يرجع منكم عن قال كافرا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ نافع أبو جعفر وابن عامر يرتد بدالين مظهرتين على الأصل الثانية مجزومة بمن وقرأ الباقون يرتد بدال واحدة مشددة مفتوحة للتقاء الساكنين أي معروف نواب مجزومة وفي التقاء الساكنين الدال الأولى الساكنة فاختح الدال الثانية ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم قال غيرهم مكانه يحبهم ويحبونه والمراض بالقوم أم بكر وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة ومانع الزكاة وروي أنهم قوم أبي موسى الأشعري وقيلهم أحياء من اليمن جاهدوا يوم القادسية أيام عمر أذل قال أرقاء رحماء على المؤمنين أيهم هم لينون لهم أعزة قال أشداء غلظاء على الكافرين كالسبع على فريسته يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم ترائم المعنى إنهم الجامعون بين المجاهدة في سبيل الله والتصلب في دينه بخلاف المنافقين فإنهم يخرجون في جيش المسلمين خائفين ملامة أوليائهم من اليهود هؤلاء الذين يخافون لومة الله فلا يعلمون شيئا يلحقهم فيه لوم من جهتهم قال واللومه المرة من اللوم ذلك ما وصف به القوم من لين جانبه للمؤمنين وشدتهم على الكافرين وعدم خوفهم فضل الله يؤتيه من يشاء يمنعه ويوفق له والله واسع. قال كثير الفضل عليم من هو أهل ولما نهى عن موالاة الكفرة ذكر عقبه من هو حقيق به فقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا وإنما قال وليكم ولم يقل أولياؤكم للتنبيه على أن الولاية لله على الأصالة ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على التبع روى أن عبد الله بن سلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن قومنا قريضة والنظير قد أقسموا إنهم لا يجالسون فنزلت هذه الآية فقرأها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رضينا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أولياء الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون قال متخشعون في صلاة وزكاتهم فقيل نزلت في علي رضي الله عنه حين سأله سائل وهو راكع في صلاته، فطرح له خاتمه واستدل بها الشيعة على إمامته زاعمين أن المراد بالولي المتولي للأمور والمستحق للتصرف فيها ومن يتولى الله ورسوله والذين أمنوا قال ومن يتخذهم أولياء فإن حزب الله أنصار دين الله هم الغالبون لأنه تعالى ناصرهم قال ونزل في رفاعة ابن زيد وسويد بن الحارث أظهر الإسلام ثم نافقه وكان رجال من المسلمين يوادونهما يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين استخدوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هم اليهود لأنهم كانوا يستهزئون بالدين والكفار معطف على المفعول به أي لا تتخذوا المستهزئين والكفار أولياء قرأ أبو عمرو ويعقوب الكسائي والكفار بخفض الراء يعني من الكفار وقرأ الباقون بالنصب أي لا تتخذوا الكفار أولياء واتقوا الله بترك المناهي ان كنتم مؤمنين لان الايمان حقا يقتضي ذلك واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها اي الصلاه او المناداه هزوا ولعب لان اليهود كانوا يقولون للمسلمين عند قيامهم الى الصلاه قاموا لا قاموا صلوا لا صلوا وقال نصرانيون من اهل نجران لما سمع المؤذنه يقول اشهد ان محمدا رسول الله قال احرق الله الكذب فدخل خادمه ذات ليلة بنار وأهله نيام فطارت شرارة فأحرقته مع بيته وأهله ذلك قال مفتدون خبروا بأنهم قوم لا يعقلون فإن السفه يؤدي إلى الجهل بالحق والهزئ والعقل يمنع منه قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن أمن أي هل تنكرون منا وتعبون إلا إيماننا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل من الكتب المنزلة وأن أكثرهم فاسقون. قالت الخيصه وما تنكرون إلا مخالفة نياتهم حيث دخلنا الإيمان وأنتم خارجون منه والخروج منه في كلمة فاسقون. قرأ حمزة والكسائي وهشام هل تنقمون بإذغام اللام في التاء والبقون بالإضفار والأية خطاب اليهود. حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يؤمن به فقال أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى قوله ونحن له مسلمون فلما ذكر عيسى وما أوتي موسى وعيسى فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا لا نعلم دينا شر من دينكم قال قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك الذي ذكرتم يعني قولهم لا نعلم دينا شر من دينكم مثوبة قال ثوابا وجزاء عند الله يقول المثوبة به مختصة بالخير والعقوبة بالشر وتحت ذكر النبي الزيادة في نسخة كان الأول أن يحذفها يعني والمثوبة مختصة بالخير والعقوبة بالشر فوضعتها هنا موضعها توسعا قال ونصبها على التمييز ملعنه الله قال أبعده من رحمته وغضب عليه يعني اليهود سخط عليهم بكفرهم وانهماكهم في المعاصي بعد وضوح الآيات وجعل منهم القرادة وهم أصحاب السبت والخنازير وهم كفار أهل مائدة عيسى فعنده على وجه هل هناك من كفر فكان كذلك؟ قالوا عن ابن عباس أنا جعل منهم القرد هذا في الآية في أصحاب السبت وارد الخنازير هنا ذكر وهم كفار أهل مائلت عيس على ما ورث ببعض الأخبار قالوا عن ابن عباس أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت موسيقى شبابهم قرد ومشايخهم خنازير هو الوارد في الآية القرد وقد يكون ذلك في الآية في الكلام على عصر الست وعبد الطاغوت قال أطاع الشيطان قرأ حمزة وعبد بضم الباء وجد الطاغوت وعبد الطاغوت إضافة جعله اسما على فعل كعبد فهو بناء للمبالاة والكسرة وقرأ الباقون بفتح الباء والتاء فتح الباء من عبد والتاء من طاغ جعلوه فعلا ماضيا وعطفه على فعل ماض وهو غضب ولعنى والمعنى عندهم ومن عبد الطهو يبقى من لعنه الله وغضب عليه ومن عبد الطهو أولئك أي الملعونون شر مكانا لأن مكانهم النار وأضل عن سواء السبيل أي عن طريق الحق قال ولما نزلت هذه الآية قال المسلمون لهم يا إخوة القردات والخنازير فنكسوا رؤوسهم افتضاحا ونزل في من كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر الإيمان نفاقا وإذا جاؤكم يعني هؤلاء المنافقين قالوا آمنا بك وصدقناك وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به أي دخلوا وخرجوا كافرين والله أعلم بما كانوا يكتمون من النفاق وترى كثيرا منهم يعني جهود يسارعون في الإثم أي الشر والعدوان الظلم وأكلهم السُحْت قال هنا ضبطها الروشة يقال الروشة والريشة والسرشة ممكن قال الروشة قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وخلف السُحْت في الحرفين بجزم الحاء والباقون ب الرفع لبيس ما سبق لبيس ما كانوا يعملون لبيس شيئا عمرو لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار يعني العلماء عن قولهم الإثم وأكلهم السحط ثم ربخ علماءهم في تركهم نهيهم فقال لبئس ما كانوا يصنعون ودلت الآية على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر فالآية توبيخ للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ابن عباس هذا انتقل الكلام في الآية التالية إن الله قد بصغط على اليهود حتى كانوا من أكثر الناس مالا فلما عصوا الله في أمر محمد صلى الله عليه وسلم كف عنهم ما بسط عليهم من الساعة فقال فنحاص بن عزراء يد الله مغلولة ولم ينكر اليهود عليه مقالته وأشرفوا معه فنزل وقال في اليهود يد الله مغلولة ومثلون فنخاص هو المشهور بالحاء وقد يكون مثبتا بالخاء اسم اسماء هذه يكون في أي سعف مثل هذا وقالت اليهود يدو الله المغلولة أي محبوسة عن إدرار الرزق علينا نسبوا إلى البخل والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك غلت أيديهم قال أمسكت ومنعت عن فعل الخير وأجابهم تعالى أنا الجواد وهم البخلاء وأيديهم هي المغلولة ولعنوا بما قالوا أي أبعدوا وعذبوا بسبب قوله. بل يداهم السوطتان قال وليس المراد حقيقة الجارحة مترتبة، لأنه تعالى منزه عن التركيب، وإنما هي صفة من صفات ذاته تستمع والبصر. قال جل ذكره لما خلقت بيديه وقال صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين، والله أعلم بصفاته، فعلم العباد فيها الإيمان والتسليم وأن يمروها كما جاء بلا كيد. ينفق أو يرزق، كيف يشاء من التوسيع والتضييق، لا تنظر عليه. قرأ أبو عم. ينفق كيف بإضغام القاف في الكاف ولا يزيدن كثيرا منهم أي اليهود ما أنزل إليك من ربك أي القرآن طغيانا وكفرا أي كلما نزلت آية كفروا بها لحسدهم فزادوا بها كفرا والقينا بينهم أي بين اليهود والنصارى أو بين طوائف اليهود العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة قال جعلهم مختلفين في دينهم متباغضين وتقدم اختلاف القراء في حكم الهمزتين من كلمتين في سورة البقرة عن تفسير قوله أن كنتم شهداء إذ وكذلك اختلافهم في قوله والبغضاء إذ كلما أوقدوا نارا للحرب أي لحرب النبي صلى الله عليه وسلم بإفساد أمره أطفاءها الله بقهرهم ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم أي كلما حاربوا غلبوا ويسعون في الأرض فسادا بكفرهم وإضلال غيرهم والله لا يحب المفسدين فلا يجازيهم إلا شرا ولو أن أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به واتقوا الكفرة لكفرنا عنهم سيئاتهم التي فعلوها ولأدخلناهم جنات النعيم يقول ولجعلناهم من الداخلين فيها فيه تنبيه أن الإسلام يجب ما قبله وأن الكتابية لا يدخل الجنة ما لم يسلم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل قال عملوا بما فيهما وما أنزل إليهم من ربهم يعني القرآن وجميع الكتب لأكلوا من فوقهم بقطر السماء ومن تحت أرجلهم بالنبات والمراد ساعة الرزق منهم أمة مقتصلة قال عادلة يا عبد الله سلام وأصحابه وكثير منهم قال تعب بن الأشرف وأصحابه ساء ما يعملون أم الكفار منهم يعني ساء ما يعملون قال بئس شيئا عملوهم نتوقف هنا عند رأس الربع ونكمل قراءة إن شاء الله المرة القادمة